ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من انصار ربنا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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا لنا ذنوبنا ربنا لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار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 عامل منكم من ذكر من ذكرن بعضكم من بعض فالذين هاجروا اخرجوا من ديارهم وأودوا, واودوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا يكفرن عنهم سيئاتهم ولا ولا جنات تجري من تحتها الانهار توادا من عاد الله والله عنده حسن الثواب اللهم اهدنا لصالح قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على www.ملامح <مهدنا> <مهدنا> <مهدنا> وخير الدعاء وخير